ليس لهم طعام إلا منه ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعما لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لغيا فيها عين جارية فيها سرر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 تمذكّر لست عليهم بمصيّر إلا مذّت ولا وكفر فيعلبهم الله العذاب الأكبر إن إلينا يابهم ثم إن علينا حسابهم.